إلا لله أما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حاكم بمعنى أنه منفذ للأحكام فأنت تقول الحاكم بمعنى القاضي وتقول الحاكم بمعنى رئيس الدولة هل معنى ذلك أنه مشرع مع الله؟ لا بل معنى ذلك أنه مطبق ومنفذ للأحكام الشرعية قال الله تعالى إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله لتطبق حكم الله على الناس هذا مبلغ عن الله تعالى أحكامه وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ما أتاكم الرسول فخذوه لأنه وحي من عند الله وما نهاكم عنه فانتهوا لأنه وحي من عند الله سأبين هذا الآن نقرأ المسألة الثالثة سريعا الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بحاكمه الرسول مبلغ عن الله تعالى أحكامه فهو ليس مشرعا وإنما هو مبلغ وناقل ومبين للتشريع قال الله تعالى فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر وقال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم وقال إن عليك إلا البلاغ ويفهم ذلك أيضا من الآية المتقدمة يعني هذه الآيات يفهم منها أن الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ ناقل مبين مبلغ إن عليك إلا البلاغ ناقل فذكر إنما أنت مذكر مبين وأنزلنا إليك الذكرى لتبين. يفهم ذلك أيضا من الآية المتقدمة وهي قوله تعالى إن الحكم إلا لله يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس مشرعا يعني فإن قلت لك ما الدليل على أن الله تعالى ليس مشرعا على أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس مشرعا تجيبني قال الله تعالى إن الحكم إلا لله فإن قلت لك ما الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ وناقل ومبين للتشريع أجبتني بقوله تعالى فذكر إنما أنت مذكر وبقوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين وبقوله إن عليك إلا البلاء قال فهي إثبات ونفي أي الحكم لله وليس لغير الله حكم فهذا نفي لأن يكون الحكم لأحد غيره تعالى وأما قوله تعالى وأنزلنا إليك, وأنزلنا إليك الإن أنزلنا إليك الكتابة بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله فليس معناه تخويل النبي صلى الله عليه وسلم الحق في أن يحكم بما رأى من عند نفسه بل معناه أنك تطبق حكم الله عليهم فالحكم الإلهي عام مجرد والرسول صلى الله عليه وآله وسلم إنما يبين طباقه على الوقائع المفردة ويلزم به وذلك يحتاج إلى رأي منه واجتهات مسألة بيان انطباق الوقائع المفردة بيان انطباق الحكم على كل واقعة مسألة بيان انطباق الحكم على كل واقعة هذا أحد أدوار النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدور أعني بيان انطباق الحكم على كل وقعة لا يشترط فيه مقام النبوة لا يشترط فيه مقام النبوة فهو له صلى الله عليه وسلم ولأولي الأمر من بعده قال الله تعالى ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم فردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر لو كان يشترط فيه مقام النبوة لما ذكر أولي الأمر أظنها مفهومة أما مسألة تبليغ الأحكام عن الله فهذه يشترط فيها مقام النبوة فالكلام حينئذ في جهتين الجهة الأولى أنه مبلغ عن الله أحكام وهذه يشترط فيها مقام النبوة الجهة الثانية أنه منفذ لحكم الله في العباد ومطبق لحكم الله على الوقائع وهذه لا يشترط فيها مقام النبوة قال ويؤيد هذا الفهم قوله تعالى في الآية الأخرى وَأَنِحْكُمْ مَيْنَهُمْ بما أَنْزَلَ الله ومن هنا كانت السنة دليلا شرعيا لا من حيث إنها صادرة عن محمد صلى الله عليه وسلم لذاته بل من حيث إنها دالة على أحكام الله تعالى هذا قد يجيب عن سؤال فماذا نصنع في قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه هل معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم يحكم لا بمعنى أنه يشرع لا بل معناه أن السنة دليلا أو أن السنة دليل شرعي من حيث إنها لا من حيث إنها صادرة عن محمد صلى الله عليه وسلم لذاته بل من حيث إنها دالة على أحكام الله تعالى هذه المسألة قد تحتاج إلى شيء من التفصيل بمعنى أن الأمور التي يبلغها النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى أربعة أرجو التركيز في هذا الأمر أربعة أشياء الأمر الأول القرآن الأمر الثالث الحديث القدسي الأمر الثالث السنة الموحى بها الأمر الرابع اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم في معرفة حكم الله في مسألة ما أما القرآن فهذا كلام الله تعالى لفظه ومعنى إذا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أمته عن الله وأخبرهم بأن هذا الذي بلغه قرآن فهو قطعا من عند الله لفظه ومعنى الثاني الحديث ويسميه بعضهم الحديث, الحديث الإلهي هذا من عند الله تعالى قطعا لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصدره بقوله قال الله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسه وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا الحديث المسلسل بالدمشقيين لكن لا يتعبد الله عز وجل عباده بتلاوة لفظه بمعنى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد يتصرف في لفظه من عنده أو قد يقال قاله الله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قاله, النبي قاله الله عز وجل كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم لكن قد يسوغ لي ولك أن ننقله بمعناه يعني لا ينزمني أن أقول قال الله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي بهذه الألفاظ كما ينزمني أن أقول قال الله تعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يجوز لي أن أتصرف في الأول ولا يجوز لي أن أتصرف في الثاني بأي لفظ آخر لكن هي قطعا من عند الله تعالى الأول قطعا من عند الله تعالى الثاني قطعا من عند الله تعالى الثالث السنة الموحى بها قال الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى هي قطعا من عند الله تعالى ليه؟ لأن الله عز وجل أخبرنا بأنه ما ينطق من عنده قال الله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم قال أهل العلم فثم في الآية ذكران ذكر مبين وذكر مبين ذكر ثاني في الايه وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم في الايه ذكر ذكر مبين وذكر مبين وكلاهما انزله الله وانزلنا اليك الذكر السنه لتبين للناس ما نزل إليهم القرآن وقال الله تعالى وأنزل الله عليك الكتابة القرآن والحكمة السنة فالسنة كذلك نزلت من عند الله تعالى قال النظم والحكمة السنة إذ تقترنوا مع الكتاب في القرآن تعلنوا إذا جاءت الحكمة مقترنة بالكتاب في القرآن فإن الحكمة في هذه المواضع تعني السنة فضل الشيء وانزلنا إليك الذكرى لا السنة لتبين للناس ما نزل إليهم القرآن نعم تبين الرسول صلى الله عليه وسلم للذكر أنهي ذكر يبينه النبي صلى الله عليه وسلم الأول وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه أنهي الله يبين ما نزل ولا الذكر طيب يبقى أنهي المبين الذكر صح أم لا يبقى السنة هالي المبينة ولا القرآن طيب والذكر هو الذي يبين به النبي صلى الله عليه وسلم يبقى الذكر وهالقرآن طبعا يجدر يجدر بالذكر في هذا الموضع أن الله تعالى لما قال إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون أنه يشمل الذكرين القرآن والسنة وهذا من الأدلة القاطعة على أن الله عز وجل حافظ السنة كما حفظ القرآن أرجو يكون الأمر قد اتضح فيه ذكركم يعني فيه شرفكم ال ال الكلام الكلام معناه يدرك بالسباق وباللحاق نعم, نعم يا شيخ وستردت ذلك وقلت بل قد ينقله النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعه من الله لكن لا يلزمنا نحن أن ننقله بلفظه هذا بالنسبة للحديث القدسي وإلا لو كان يلزمك هذا لتعبدك الله عز وجل بلفظه لا ومن قال هذا يسمعه تبليغا عن جبريل لا يشترط أنه سمعه من الله لا. وإنما المراد بقول كما سمعه من الله ما قاله عمر بن العاص إني سمعت الله يقول يعني سمعت أن الله يقول طبعا الله بن عمر, عمر بن العاص ما سمع الله قطعا نحن فين بقى في القسم الرابع بينا بالأدلة أن القسم الثالث موحى من عند الله ليس من عند النبي صلى الله عليه وسلم قد يستدل على هذا بحديث في البخارية عن عائشة رضي الله عنها أن سودة رضي الله عنها كانت امرأة بدينة فلما نزل الحجاب خرجت سودة لتقضي حاجتها فلقيها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وقال يا سودة انظري كيف تخرجين فإنك والله ما تخفين علينا قال فارتدت قالت عائشة رضي الله عنها فارتدت سودة راجعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقصت عليه ما كان من ابن الخطاق قالت عائشة رضي الله عنها وفي يد النبي صلى الله عليه وسلم عرق يأكل منه قالت عائشة رضي الله عنها فما أنزله من على حتى أخذه من الوحي ما أخذه فإذا جبينه يتفسد عرقا ثم سري عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه قد أذن لكن في قضاء حوائجكم فهذا يدل على أن السنة يوحى بها وأن كلامه ليس من عند الله القسم الرابع هو اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم في معرفة حكم الله اختلف أهل العلم في وجود هذا القسم هل هو موجود أم أن كل ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم يكون عن وحي وما يكون أبدا عن الاجتهاد اختلفوا على قولين فقائل كل ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم وحي من عند الله وقائل بل قد يكون وحيا وقد يكون اجتهادا استدل أصحاب القول الأول بأدلة كثيرة أذكر منها مثلا قوله تعالى إن هو إلا وحي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فعدر بالعموم فقالوا كل ما ينطقه النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون أبدا هوا بل هو وحي يوحى فلا يدخل الاجتهاد في هذا القسم أرجو أن الكلام يكون مفهوم طبعا مش فهم حاجة يروف كذلك بقياس الأولى قالوا إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قال لحسان بن ثابت أهجهم ومعك روح القدس قالوا إذا كان جبريل قد يكون مع بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في حالة الدفاع عن الإسلام فمن طريق الأولى أن يكون مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين يسأل عن مسألة يراد منها معرفة حكم الله هذا يكون بطريق الأولى وضرب لذلك أمثلة فمنها أن رجلا جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال يسأله عن الشهيد فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يُغفَر له كل ذنبه ثم ذهب الرجل فنداب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال إِلَّ الدَّيْن أَخْبَرَنِي بِهِ جِبْرِيلُ آنِفًا الفريق الآخر اللي هو يقول إن الأحكام ينفع يكون فيها اجتهد قالوا لو لم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجتهد في الأحكام لما كان لقوله تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى معنا فإنه اجتهد صلى الله عليه وسلم في أن يؤخر دعوة المسلم ويقدم دعوة الكافر لما يعلم من أن المسلم مقبل على الله وأن الكافر معرض عن الله فعاتبه ربه في ذلك فقال عبس وتولى أن جاء أبو الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكر أما من استغنى فأنت له تصدى والآخر وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تله قالوا فالوارد إذن أن يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في معرفة حكم الله لكن يبقى أمر واحد يجعل الخلاف بين الفريقين خلافا لفظيا ما هو؟ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يقر إن أخطأ في اجتهاده أبداً بخلاف غيره فإنه إن أخطأ بيّنه له ربه إن لم يخطئ سكت الله عنه لذلك اختلق القسم الثالث والرابع فلم يُعلم أيهما موحى وأيهما اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم فيه فأقره الله عليه فبان لك بهذا العرض أن الخلاف خلاف لفظي ليه لأن كده كده القسم الرابع القسم الثالث وحي من الله والقسم الرابع إن أخطأ أبينه الله لنا إن لم يخطئ طيب تستطيع تحدد أيهما اجتهد فيه رأيه وأيهما أوحاه الله إليه لا تستطيع لماذا؟ لأن هذا كثير جدا في السنة وهذا كثير جدا في السنة قد يستدل لهذا بحديث العباس بن عبد المطلبي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في خطبة الوداع لما حرم أن يجتنى حشيش الحرم فقال العباس يا رسول الله إلا الإذخر فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر يعني الإذخر الإذخر ده نوع معين من نبات يوضع مع الميت في الحنوط وقد يغطى به الميت لهذه الفائدة استثناه العباس وقال رسول الله استثني الافخر حتى نقتعه فاننا نستخدمه مع الموتى وكذا مع الموتى وكذا وكذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما راى هذه المصلحه الا الافخر واقره الله على ذلك انت قد لا تدري باء النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد يجتهد وأنت لا تدري أنه اجتهد لكن المستقر عند لكن المستقر عندنا أنه لا يقر على خطأ فبناء عليه الخلاف حينئذ خلاف اللفظي طبعا أرجو أن يكون الأمر قد يتضح إن شاء الله واضح الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم لا يخطئ معصوم من الكبائر واختلفوا في عصمته من الصغائر على قولين ذهب فريق من أهل السنة إلى أنه معصوم من الصغائر والكبائر معا وقال بعضهم بل هو معصوم من الكبائر وكذا كل الأنبياء إلا الصغائر وستدلوا على ذلك بأدلة ينازع فيها منها قوله تعالى وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى وآدم نبي فلم يعصم من صغيرة لكن الأصل باتفاق أهل السنة أنهم معصومون من الكبائر واختلفوا في العصمة من الصغير نحن في هذا دبل نتكلم لا عن الكبائر ولا عن الصغير وإنما نتكلم عن الاجتهاد قد يجتهد الحاكم فيصيب وقد يجتهد فيخطئ النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس معصوما بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم من الخطأ بهذا المعنى والأدلة على ذلك كثيرة منها ما حدث في أسارة قال النبي صلى الله عليه وسلم لو نزل عذاب ما نجى منه إلا عمر ومنها صلى الله عليه وسلم أنه اجتهد فصلى على عبد الله بن أبي بن سلون وأنكر ربه تعالى عليه ذلك فقال وقف عمر بن الخطاب أولا بينه وبين عبد الله بن أبي بن سلول وقال لا تصلي عليه يا رسول الله قال, قال عمر كنت أجراءكم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخر عني يا عمر إني خيرت فاخترت قد قيل لي استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أعلم أني لو زدت على السبعين غفر له لزدت فأنزل الله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا الأذنة المختلف فيها لا تعمي أن ثمة حاكما غير الله تعالى الأدلة المختلف فيها لا تعمي أن ثمة حاكما غير الله تعالى نعم قال من قال مثلا الإجماع حجة هنا تنبيه إدرج الإجماع يعني أن يذكر الإجماع والقياس تحت الأدلة المختلف فيها فيه نظر كبير فإن الأمة أجمعت على حجية الإجماع وأهل السنة إجمالا متفقون على حجية القياس فأن يذكر الإجماع والقياس تحت الأدلة المختلف فيها فيه نظر قال من قال مثلا الإجماع حجة فليس معناه أن الأمة إذا أجمعت على أمر فقد جعلته شبعا الكلام ده كلام مهم جدا يا أيها الإخوة بارك الله فيكم يعني أرجو التركيز من قال مثلا الإجماع حجة فليس معناه أن الأمة إذا أجمعت على أمر فقد جعلته شرعا لا بل معناه أنها إذا أجمعت على أمر فذلك أمارة يعني علامة فذلك أمارة وعلامة على أن حكم الله في تلك المسألة هو ما أجمعوا عليه باختصار شديد الإجماع علامة كاشفة وأمارة بينة على حكم الله وليس الإجماع نقلاً لسلطة التشريع لمجتهدين بأعينه أو لمجتهد الأمة تاني باختصار شديد الإجماع علامة كاشفة وأمارة بينة على حكم الله في مسألة ما وليس معنى الإجماع أن سلطة التشريع انتقلت من الله تعالى إلى مجتهد الأمة يتبين لك ذلك الكلام من وجهه الوجه الأول أن الأمة لو اتفقت على مسألة ما أو على حكم في مسألة ما وليس عندي ولا عندك دليل من الكتاب والسنة يخص هذه المسألة بعينها فكيف نعرف أن حكم الله في هذه المسألة هو ما أجمع عليه بل دل دليل آخر عام على أن الأمة لا تجتمع على ضلالة ودل دليل آخر على أن الأرض لا تخلو من قائم لله بحجة يعني إيه الكلام دا لو أنني قلت إن الأمة كلها أجمعت على خطأ فهذا يعني أن الحق غاب في فترة ما عن الأمة كلها وهذا أمة محمد صلى الله عليه وسلم معصومة منه قال النبي صلى الله عليه وسلم لكزن طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خزلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك لو أنني قلت إن الأمة أجمعت على خطأ فقد أتيت بالنقض على هذا الحديث ولسان حالي يقول إن هذا الحديث كذب ليه؟ لأن هذه الطائفة المنصورة التي هي على الحق قد غابت في وقت ما عن الأمة وهذا يخالف كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفه من امتي حيث مشهور لا تزال طائفه من امتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خلفهم ولا من خذلهم حتى ياتي امر الله وهم على ذلك يبقى الا لم يكن عندي دليل من الكتاب والسنه على مسألة ما ورأيت الأمة كلها أجمعت علي فهناك دليل عام يدل أن الأمة معصومة في اجتماعها هذا يدلك على أن هذا هو حكم الله لأن الله هو الذي عصم اجتماع هذه الأمة وإلا فإن الأمم السابقة لم تكن معصومة في اجتماعها فأنت ترى أن كل النصارى مثلا اجتمعوا على حجية الكتاب المقدس والكتاب المقدس فيه من التناقض ما فيه اليهود والنصارى اليهود كذلك أجمعوا على صحة ما في التلموت ومع ذلك فيه ما فيه فاجماع امه محمد صلى الله عليه وسلم وحدها دون الادب حكم الله من فرق سبع سماوات بانه معصوم قال الله تعالى وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس نعم الأصل في الإجماع إجماع مجتهد الأمة ولكن الأمة تتبع علماءها في ذلك لما أقول لك كل ما في الصحيحين تلقته الأمة بالقبول ما معناه؟ ها؟ معناه علماء الأمة والأمة تبع لعلمائها في ذلك الوجه الثاني طبعا برضو أريد أن أنبه على, على شيء في يدلك أيضا وجه آخر بالنسبة للوجه الأول يدلك على أن سلطة التشريع لم تنتقل للمجمعين أو لم تنتقل للمجتهدين لأننا لو قلنا هذا أن سلطة التشريع انتقلت للمجتهدين لأجزنا لهم أن يجتمعوا ويؤلفوا أحكما من رؤوسهم كما هو الحال في المجالس التشريعية البائدة الهالكة التي نسأل الله أن لا يعيدها مرة أخرى نعم الكلام ده فيه نظر وأظن الشفعي لا يقوله لأن الأمة لا تجتمع على شرب ماء حرام لا لا, لا الأمة هذا الكلام فيه نظر قل لو اجتمعت الأمة على مسألة ما لا فعلته. بس ما تقولش لو اجتمعت الام... الامه ان الامه ثلاثه تجتمع على ضلالة والمحرم ضلاله مفهوم نعم اتفضل يا شيخ اجماع الامه بمعنى ما هو ده جاي بقى شيخ ده انا بقوله اللي ايه لو لو لو امنين لو اننا نقلنا سلطه التشريع من الله تعالى إلى الى المجتهدين لا اجزنا للمجتهدين ان يجتمعوا ويؤلفوا احكام من عندهم كما يحبس في في الانظمه الديمقراطيه هل التشريع يعد يؤلفون احكام من عند انفسهم لكن نقول مع المجته مع, الـ مع, الـ مع, الـ مع الـ في الاجماع نقول اجماعهم بشرط أن يكونوا مجتهدين رقم اثنين ثلاثة وأن يلتمسوا حكم المسألة في الكتاب والسنة أقيدهم بقيود عظيمة جدا إجماع أن يكونوا مجتهدين أن يلتمسوا حكم المسألة في الكتاب والسنة يبقى قيدتهم أيضا بحكم الله نعم بقي الوجه الثاني هو وجه قريب في الحقيقة من الوجه الأول لكنه يبين معنا في غاية الأهمية أننا نقول مع اختلاف العقول والأذواق اختلاف العقول والأذواق والأفهام إذا نظر كل مجتهد الأمة مع اختلاف عقولهم وأفهامهم وأذواقهم دل إذا نظروا إلى مسألة ما فأجمعوا على قول فيها أؤكد مرة أخرى مع اختلاف العقول والأذواق والأفهام والمشارب بعد كل هذا نظر المجتهدون لمسألة ما فأجمعوا على قول فيها فلا يكون هذا في فطر العقلاء إلا عن دليل علموه من الكتاب والسنة هذا الدليل علمه من علمه وجهله من جهله ما هو الدليل على أن الماء إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة حلت فيه أنه نجس ما هو الدليل؟ ارفع شيخ الإجماع طب ما هو دليل الإجماع؟ طب وكيف يستدل الإجماع بحديث ضعيف؟ ما ينفعش يكون دليل الإجماع احنا بنقول اذا لا نجس شيء هذا مخالف للاجماع ازاي يا شيخ بقول الماء لو حل فيه معنى معنى الاطلاق ده الماء طهور لا ينجس شيء الماء لا يتنجس ابدا صح ولا لا لكن لكنني أقول ان وقعت في الماء نجاسة فغيرت لونه أو طعمه أو ريحه فإنه ينجس بالاجماع ما هو دليل الاجماع؟ هذا على يا شيخ الله يهديك الماء لو بلغ ألف قلة ووقعت فيه نجاسة وتغير ما حكمه؟ <تصفيق> طب ما هذا, هذا ينقض السلالك فضل <تصفيق> يا إخوانا ربنا يبارك فيكم الدليل لا يعلمه أحد لا يعلمه الله عز وجل وكثير من علماء الأمة لكن لا نعلمه نحن لكن إن أجمعوا على مسألة لا بد يكون لها دليل هو دلان عز وجل وصله لكم علمه من علمه وجهله من جهله مفهوم كده؟ بس الحمد لله هو ده الوجه الثاني بقى هذا هو الوجه الثاني يبقى الوجه الأول أنني عندي أدلة أن الله عز وجل حكمه بحجية الإجماع الوجه الثاني أنه يستحير أن يكون الأمة أجمعت على أمر ما إلا وله دليل من الكتاب والسنة من الكتاب أو من السن قال وهكذا يقال في قول الصحابي والقياس طبعا نبهنا أن القياس إدراجه تحت الأدلة المختلفة فيها فيه نظر نعم وهكذا يقال في قول الصحبي والقياس والاستصلاح والاستحسان وغيرها من الأدلة عند من أخذ بها فهي عند القائلين بها جملة الأخيرة في غاية الأهمية فهي عند القائلين بها دلائل على حكم الله وليست موجبة للأحكام بذاتها نعم وكذا كل آمرين طبعا هو أتكلم على مسألة التفويد في الهامش نحن فصلنا فيها ممكن نقرأها في الهامش تحت يرى بعض الأصوليين فصلت فيها لها مسألة الأربع أقسام بتاع ما يبلغه النبي صلى الله عليه وسلم فممكن تقرؤها أنت إن شاء الله قال خلاص بأقرؤه في المدبأ إن شاء الله قال وكذا كل آمر ممن تجب طاعتهم شرعا يطاعون إن كان الله أمر بطاعتهم يطاعون إن كان الله أمر بطاعتهم ويقول الإثم الثابت على من خالفهم لما يتضمنه ذلك من مخالفة أمر الله تعالى الذي أمر بطاعته الإسم المتحقق لا لأنني أخالف ولي الأمر ولكنني ولكن الإسم يتحقق لأنني أخالف الله الذي أمر بطاعة ولي الأمر قال في الهامش المقصود بالحصر أن من يطاع حكمه رغبة في رحمة الله في الآخرة وخوفا من عذابه فيها إنما هو الله وحده أما ما سوى ذلك فقد يلزم إنسان غيره بأمر فيلتزم ولكنه ليس التزاما شرعيا ولا يترتب على فعله ثواب أو على مخالفته عقاب في الآخرة إلا من الوجه الذي بيناه أعلى لهو أن يكون الله قد أمر بطاعته فيتحقق الإثم الأخروي للمخالف والثواب الأخروي للممتثل عندما يطيعهم لامر الله بطاعتهم قال تفضل شيخ قول الصحابي دليل من الادله المختلف فيه القياس دليل من الأدلة المتفق عليه الاستحسان والمصالح المرسله وغيرها من الأدلة قول الصحابي الاستحسان الاستصلاح أو المصالح المرسلة شرع من قبلنا كل هذه أدلة مختلف فيها لكن القياس دليل متفق عليه طبعا هو الشيخ عندنا لم يعد القياس دليلا وإنما جعله من أنواع الدلالات وهذا سنتعرض له فيما نستقبل إن شاء الله تعالى قال المجتهدون أيضا ليسوا حاكمين المجتهد إذا استنبط حكما في مسألة اجتهادية فهو ليس حاكما وإنما هو مخبر عن أنه يظهر له خلي بالك مخبر عن أنه يظهر له أنه حكم الله تعالى في المسألة هو كذا وكذا مما أخبر به ثم إن شرع الله يأمره بالعمل في خصة نفسه بما غلب على ظنه أنه الحق وأن يفتي به من استفتاه وأن يبينه للناس بقدر الحاجة بمعنى أن المجتهد إذا استنبط حكما لله في مسألة اجتهادية هذا هو القيد الأول أن تكون المسألة اجتهادية لا يعني ذلك أن هذا المجتهد حاكم مع الله بل يعني أنه يخبر عن حكم الله فيما يظهر له أنه حكم الله هل هو ملزم بذلك نعم هو ملزم بذلك بما, بما هو ملزم أن شرع الله تعالى ألزمه أن يعمل في خاصة نفسه بما غلب على ظنه هو أن حكم الله في هذه المسألة هو كذا وكذا فهو أيضا يفعل ذلك لأنه مأمور من الله مفهومة كده اللي مش فاهم يقول لا فضل يا شيخ الأمر بسيط جدا يا شيخ المجتهدون حينما يستنبط حكما لمسألة هل معنى ذلك أنه حاكم؟ لا ليه؟ لأنه أولا يستنبط في المسألة الاجتهادية فقط لا يستنبط في مسألة فيها نص أو مسألة مجمع, علي مجمع عليها ليه؟ لأنه, لأنه لو استنبط في مسألة فيها نص لا أدخل نفسه أو لا نقل لنفسه حق التشريع لأجل ذلك هو بعيد عن المسائل المنصوص عليها وعن المسائل المجمع عليها يبقى هو فاهم هو أين يذهب هذا هو الأمر الأول أنه حين يستنبط حكم المسألة أين يذهب يذهب إلى الكتاب والسنة أنه حين يستنبط حكم المسألة يعمل ويفعل ما أمره الله به ما هو الذي أمره الله به؟ أن يعمل بما يغلب على ظنه أن حكم الله في هذه المسألة هو كذا وكذا مفهوم كذا؟ يبقى من ثلاثة وجوه الوجه الأول أنه يجتهد في المسائل الاجتهادية لا في المسائل المنصوص عليها يدلك هذا على أنه محكم بشرع الله محكم بحكم الله لأنه لو لم يكن محكما بحكم الله لا اجتهد في المسائل المنصوص عليها والمجمع عليها هذا الوجه الأول الوجه الثاني أنه حينما يجتهد يذهب إلى الكتاب والسنة لا يعدوهما إلى غيرهما فضل شيء أيما نتكلم أنه هو موجود كله ومحكوم كله من خلال حكم الله الوجه الثاني أنه يذهب إلى الكتاب والسنة ليستنبط الأحكام طبعا الكتاب والسنة وما دل الكتاب والسنة على حجيته الوجه الثالث أن الله عز وجل حكم عليه وأمره أن يعمل في خاصة نفسه بما غلب على ظنه أنه حكم الله في أي مسألة مفهومة كده إن شاء الله فضل شيء عايز تفهمها ولا أقولها أقولها تاني يعني الوجه الثالث أنه ما عندك موجودة في الكتاب الوجه الثالث ثم إن شرع الله يأمره بالعمل في خاصة نفسه بما غلب على ظنه أنه الحق وأن يفتي به من استفتاه وأن يبينه للناس بقدر الحاجة نفهوم نعم أثر فهمي هذه القاعدة قال من أثاري طبعا ما هي القاعدة المجتهدون أقول لك يا شيخ المجتهدون أن الحكم هو الله القاعدة فضل شيء لا، القاعدة القاعدة إن الحكم إلا لله من أثار فهم هذه القاعدة طبعا ما هو الفرق بين قولك الحاكم هو الله وقول لله تعالى إن الحكم إلا لله الحصر يعني معنى إن الحكم لله زادت على قولك الحاكم هو الله تعالى وليس لغير الله حق من أثار فهم هذه القاعدة أن يكون المتكلم من أثار فهم هذه القاعدة أن يكون المتكلم في بيان الأحكام الشرعية متثبتا فيما يقول فهو إن قال كذا حرام أو كذا حلال إنما يخبر عن الله تعالى أنه حرم أو أحل قال الله طبعا التوقيع عن الله أمر فغاة الخطورة فلابد أن تتثبت أن ما تقول فيه هذا حلال وهذا حرام أنه قطعا حكم الله في هذه المسألة قال الله تعالى ولا تقول. لما تصف أنسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون قال ابن القيم اعلموا أيها المفتون أنكم توقعون عن الله حلاله وحرامه تاني اعلموا أيها المفتون أنكم توقعون عن الله تعالى حلاله وحرامه فيحمله هذا على طلب الدليل المثبت لما يقول فإن لم يجد دليلا صحيحا كف عن القول إلا عند الضرورة ويقول حينئذ هذا رأيي أو أحب كذا أو أكره كذا ولا ينسبه إلى الشرع كما هو أدب الأئمة في مثل ذلك رضي الله عنهم وقد غفل عن ذلك كثير من متأخر الفقهاء إزاي بعض الفقهاء فسيما الفقهاء المتأخرين إلا هم بتاع المتون الفقهاء المتأخرين يعني اللي بيعمل المتون يقول في مسألة ما مستحب الاستحباب حكم صح أو لا يحتاج إلى دليل شرعي تجد أنت المسألة التي يقول فيها مستحب ليس عليها دليل شرعي وإنما عليها دليل عقلي أو دليل من النظر فالأولى له أن يقول الأفضل أن يفعل العبد كذا الأولى أن يفعل العبد كذا أما أن يقول مستحب هذا الخطأ ليه؟ لأنه ليس عليها دليل معتبر مفهوم؟ يبقى باختصار الأثر الأول أو الفائدة الأولى من فهم هذه القاعدة تحري الحق وطلب الدليل على كل مسألة بالرجوع إلى الكتاب والسنه ده مجمل النقطه الأولى فضل يا شيخ في في الم... مسألة... الم... تعارض فيها قولان مساله معينه فيها قولان إيه؟ يعني ايه فيها قولان عند الامام احمد يعني تبدا علاقتوا بالتعارض هنا هي بس المساله دي هي جاية في اللي تحت واخد بالك معايا بس انت جايه في في الفرخه بس انت ملزم أنا بتكلم ان التثبت والرجوع للقران والسنه لاثبات الحكم في أي مسألة واخد بالك معايا لما يأتي عن الإمام قولاً في مسألة هل معناه أنه خلف الكتاب والسنة؟ لا قد هذا قد يؤول على أكثر من احتمال منها أن العالم قد يكون رأى في بادي الأمر أن المسألة حكمها كذا ثم بعد ذلك تبين له بدليل آخر أن المسألة حكمها كذا فسمع بعض تلامذته منه قولا وبعضهم سمع قولا فنقل عنه قولان مثل ذلك الإمام مالك ينقل عنه في وضع اليد اليمنى على اليسرع على الصدر في الصلاة قولان قول بالإرسال أنه يسيب إيده وقول بالوضع أو بالقبض أخذ بالك معايا أن الإمام مالك تلمذته على قسمين مدنيون ومصريون أخبرك معي طبعا في مغاربة لكن الأشهر المدنيون, وال... المدنيون الرواية عندهم أن الإمام مالك أن الإمام مالكا كان يقبض يده المصريون الروايه عندهم أن الامام مالك ان الامام مالكا كان يرسل يده ما هو الصحيح ما هو سبب اختلاف الروايه بلاش ما هو الصحيح احنا مش هنتكلم دلوقتي ما هو الصحيح ده مساله فقية لكن سبب اختلاف الرواية انه حدثت قصه مع الامام مالك انه كان في بعض الأمراء الامراء الناس على الطلاق نعم الناس على على الطلاق فحصل الإمام مالك قال ليس على المكره طلق جلت على يده بعد قصة طويلة يعني الجلد فكان يرسل يده فرآه بعض المصريين دون أن يعلم القصة فظن أن الإمام مالكا يرسل يده دينا لا اضطرارا أو لا لأنه مكروه مفهوم كده؟ فسابق اختلاف الروايات ايه؟ ده واخد بالك معاي انا بقول لك يا شيخ ده انا بينت لك احتمال واخد بالك معايا برضه انت في نقطه مش لك انا يا شيخ ما بكلامش في الفقه انا بتكلم في اصول الفقه بمعنى لما لما يوقل عنه قولان يحتمل ان هو في الروايه الاولى مثلا كانت روايه متق... انت الشيخ الاسلام ابن دايما يقول وهو وهي الروايه المعتمد عند احمد وهو اخر قولي احمد وأخذ بالك معايا، فالمسألة بسيطة يعني، لكن قد يكون الحق في القول الأول، لكن لما وحمد رأى أن الحق في القول الثاني، فيش مشكلة، وأخذ بالك، أنا بكلام عن أن عمران جهي أجاية في المسألة التامية، ومن أثار فهمي هذه القاعدة، أيضا أن نفهم أن كل قول قاله قائل ينسبه إلى الشرع، فلسنا ملزمين به ما لم يأتي بما يثبت ما يقول تاني ومن أثار فهم هذه القاعدة أيضا أن نفهمه أن كل قول قاله قائل ينسبوه إلى الشرع فلسنا ملزمين به ما لم يأتي بما يثبت ما يقول فإن الشرع لا يثبت بأقوال الرجال وإنما تثبت أحكام الله بالكتاب والصنة قال الله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن إلى قوله وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون فضل الحك يا الاجتهاد السلك لا مش قاطعه هل هو يا الاجتهاد هذا البني نعم على العموم يا حاج الاجت... احنا بنقول الاجتهاد لابد ان ياتي المجتهد على ما يقول بدليل طب مش الاجتهاد ما يظلم نفسه يعني ده هو من عند الله بالنظر في الكتاب والسنه لابد برده حين... حينما يتكلم ان ياتي بدليل من الكتاب والسنه هو لما غلب على ظنه ان هذا حكم الله ليه لما غلب على ظنه ان هذا حكم الله غلب على ظنه أن هذا حكم الله لأنه نظر في أدلة الكتاب والسنة فتبين له أن أدلة الكتاب والسنة يظهر منها أن حكم الله في هذه المسألة كذا وكذا أخذ بالك معي وش ربنا يبالك فيك باختصار النقطة الأولى باختصار يجب على العالم أو على المجتهد تحري الحق بالرجوع إلى القرآن والسنه قبل الافتاء النقطة الثانيه انه لا الزام الا بكلام الله وكلام رسوله وما وافق ذلك ده اختصار النقطة الثانية الثانيه لا الزام النقطه الثانية. لا الزام إلا بكلام الله وكلام رسوله وما وافق ذلك صلى الله عليه وسلم الأولين ثاني تحر الحق والرجوع إلى القرآن والسنة قبل الافتاء. طبعا في نقطة مهمة جدا في مسألة لا الزام إلا بكلام الله وكلام رسوله وما وافق ذلك أن أقل العلماء يحتج لها لا يحتج بها ودي بانت من أن, أن, أن نفهم أن كل قول قاله قائل ينسبه إلى الشر فلسنا ملزمين به يبقى أقوال العلماء يحتج لها ولا يحتج بها وهذه فرات الأهمية لأنه بسبب هذا نشأ التعصب بسبب. الاحتجاج بأقوال العلماء قال الناظر وقول أعلم الهدى لا يعمل بقولنا بدون نص يقبل فيه دليل الأخذ بالحديث وذاك في القديم والحديث قال أبو حنيفة الإمام لينبغي لمن له إسلام أخذ بأقولي حتى تعرض على الكتاب والحديث المرتضى ومالك إمام دار الهجرة قال وقد أشر نحو الحجرة كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول والشافعي قال إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فاضربوا الجدارة بقولي المخالف الأخبار وأحمد قال لهم لا تكتبوا ما قلته بل أصل ذاك فاطلبوا فانظر ما قالت الهدات الأربعة واعمل بها فإن فيها منفعة لقمعها لكل ذي تعصب والمنصفون يكتفون بالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا مما ينبغي أن يعلم أن العلماء لا ينسبون حكماً إلى الله الكلام ده في غاية الأهمية أنا أتكلم عن العلماء المعتبرين نقطة في غاية الأهمية مما ينبغي أن يعلم أن العلماء المعتبرين قد أو العلماء المعتبرين لا ينسبون حكماً إلى الله تعالى إلا وقد انقبح واستقر في أنفسهم دليل يدل على هذا الحكم حتى وإن كان الدليل ضعيفا في ذاته لكن لا يتكلم أي عالم معتدر إلا بدليل ولو كان هذا الدليل ضعيفا لكن لا يتكلم وينسب حكما إلى الله إلا بدليل مثل ذلك لا ضعيف عند غيره طبعا نتكلم الضعيف دليل. ضعيف في ذاته هو طبعا هو قطعا يكون عند غيره لكن ما تكلم أنه الحق أنه ضعيف أنا سأضرب لك مثلا أبو حنيفة مثلا حينما قال يجوز أن تتزوج المرأة بغير وليه أو يصح أن تتزوج المرأة بغير وليه ما دليل أبي حنيفة نعم أنا بقول ما, بقول ما دليل أبي حنيفة مش ما الدليل الذي على أبي حنيفة ما هو القياس الدليل الأصلي هو البراءة الأصلية يعني إيه البراءة الأصلية؟ يعني ما فيش دليل يدل أن المرأة لا تزوج نفسها واخد بالك معايا ليس هناك دليل لكن لا يتكلم أبو عنيفة إلا بدليل حتى أنك تجد من صنيع أهل العلم ابن رشد مخلن ابن رشد الحفيد لكتاب اسمه بداية المجتهد ونهاية المقتصد يعمل أبو ابن رشد ابن رشد بيلخص المسألة يذكر المسألة؟ ويقول قال فيها ابو حنيفه كذا ومالك يقول اختلف العلم في هذه المساله على ثلاثه اقوال فقال ابو حنيفه كذا وقال مالك كذا وقال الشافعي كذا اما دليل الشافعي فكذا واما دليل مالك فكذا وأما ابو حنيفه فيستدل له بكذا وقد يقول وأما دليل ابي حنيفه فكذا انت إن ذهبت إلى كتب الأحناف لا تجد هذا الدليل عندهم مطلقا أمال إيه؟ استقر في نفس ابن رشد أن أي عالم لا يتكلم إلا بدليل ودي نقطة مهمة جدا عندما تدرس الفقه ينبغي لك وأبداً. الكلام ده بقى عشب عندما تدرس الفقه ينبغي أن تعلم أن لكل قول قاله أي فقيه معتبر ينبغي أن تعلم أن له دليل وأن من الفقه أن تعلم القول ولما قيل هذا القول ضربنا لذلك مثلا قلنا أقل سنين الحياة الناس بتقول سبع سنين ما هو الدليل استدلوا بالعادة فقد تحتاج أنت يوما ما بعد ذلك حتى وإن كانوا استدلهم في هذا الموضع ضعيفا قد تحتاج يوما ما أن تستدل أنت بالعادة وأن تعلم أن العادة أحيانا مؤتبرة في بعض المسائل إذن أنت لما علمت دليلهم علمت قولهم ودليل قولهم مع أن دليل قولهم في هذا الموضع ضعيف لكنك احتجت إليه في مسألة أخرى غير هذه المسألة فمن علم الفقه أن تعلم كل قول ولما قيل هذا القول وإن كنت تعتقد أن هذا القول قول ضعيف لأن كثيرا ممن يدرس كثير يدرسون الفقه إذا علم أن هذا القول ضعيف لا يأبه بدليله وإن علم دليله لا يأبه بكيفية دلالة الدليل على المسألة بمعنى أنه ممكن يعرف دليل المسألة لكن ما يفهمش إزاي الدليل ده يدل على هذه المسألة فيقول ما كده كده المسألة ضعيفة لا أحتاج أن أعرف كيف دل عليه هذا الدليل أقول لك من الفقه ومن المهم جدا أن تعرف كيف دل الدليل على القول وان كان ضعيفا لانك قد تحتاج إلى طريقه استنباطي هذا او طريقه استنباط مشابهه لمثلي طريقه استنباط هذا الدليل على هذه المساله مفهوم كده ان شاء الله نعم اما لو من علم معتبر انت يا شيخ هو لما قال الأحوط انقدح دليل في نفسه أكيد قال الكلام ده عشان حاجة ما ينفعش له من دماغه لكن ممكن يكون الكلام مخالف يا أنت مش بركز مع النهاردة خالص يا شيخ لا أنت مش بركز معي الكلمة أنه لا دليل دليل اسمه البلاء الأصلية فهم مفهوم كده أيوة لا دليل بمعنى هو الذي خلق لكم ما في الأرض الجميعا بالأصل أن كل حاجة مباحة هذا دليل على الباحة يبقى لما يقول لا دليل يبقى ده اسم البراءة الأصلية ده هنأخذه قدام شواء في أصول الفقه ماشي يا شك <تصفيق> الله مستعب طبعا فيه برضو مسألة مهمة جدا مسألة الدفاع عن الآئمة احنا قلنا من شوية أن ما فيش عالم يتكلم في مسألة إلا بدليل في بعض الناس يقول لك أحمد بن محمد الفقيه المتشدد وأبو حنيفة فقيه المتسادف والشافعي ومالك متوسطان صح؟ الكلام ده مشتهر حتى في الفلام زمان كان في فيلم اسمه مشانولي اسمه كان فيه فيلم كده بياجي زمان واحد طول مسك الأبقاب أيوة. أيوة خلاص بقى رفقا يا شيخ واحد مسك الأبقاب وطول الفيلم طول من أول الفيلم ما بدأ وأخذ بالك معي يسلم على المرأة ويمسك إيده وأعزك الله يعني يا جالد وبعد كده هات الأباب يبني الوادي يقول له أو الساعي يقول له إيه مابو حنيفة بيقول مس المرأة لا يوقض يقول له بس أحمد المحنبل يقول له يوقض صح يا دي بعدها يا, يا عم أولانا مابو حنيفة بيقول يقول له أحمد المحنبل بيقول جي في آخر الفيلم بقى على الايه جاب البتاع الساعي بدأ وقال له أحمد بن حنبل بيقوله قد قال له أبو حنيفة بيقول لا وراح جاي ناطر طبعا إنت لو رجعت للمسألة هتلاقي العكس صدقا لو رجعت للمسألة تلاقي أن حنبل لا يقول بنقض بأن مس المرأة بأن مس المرأة لا ينقض هتلاقي أن الموحد يقول مس المرأة لا ينقض الوضوء لكن التساهل والتشدد هذا مسألة نسبية يا أخوانا كلمة أن أنا أولى العالم متشدد أو العالم متساهل هذا قطح كبير جدا في العالم ليه؟ لأنني, لأنني هكذا أحكم على العالم بأنه يحكم بالتشاهل بمذابه أنا طبيعتي أنني أود استغفر الله أنني رجل سخم واخد بالك معايا يبقى أنا على طول أكون سخم في كل المسائل طبيعتي أنني رفيق وحلو كده وطيب يبقى أكون رفيق في كل المسائل متوسط متوسط في كل المسائل كان ده خطا العالم لا يفتي في مساله الا بدليل وانت ممكن لو مثلا مساله الجمعه الاجتماع الجمعه مع العيد المساله دي فيها خلاف بين العلماء اسهل الاقوال قول احمد اشد الاقوال قول ابي حنيفه ليه كده طب ما ابو حنيفة في كثير من المسائل متساهل على حد زعمه لا أبو عنيفة متساهل لأن الدليل أداه إلى ذلك أحمد بن حنبل متشدد لأن الدليل أداه إلى ذلك إذا تساهل أحمد بن حنبل فالدليل أداه إلى ذلك إذا, إذا تشدد الشفعي أو عنيفة فإن الدليل أداه إلى ذلك هذا طبعا إن شاء الله مفهوم هناك نوع تبرده مهم جدا أختم بها إن شاء الله ده إن كان لو في وقت طبعاً أنا عايز أكمل يعني أن أتكلم ونعزج 000 لكن طبعاً واضح للم فيها ليس معنى أقوال الرجال يحتج لها ولا يحتج بها أن نقول هم رجال ونحن رجال طبعا المسألة فيها إفراط غير عادي أو المسألة بين أمرين بين مفرطين وبين مفرطين أو بين تفريط وإفراط العجيب إن أنت تلاقي اللي اتنين اجتمعوا في حالة واحدة نحن نقول أقوال الرجال يحتج لها لا يحتج بها وفي نفس الوقت نقول يجب أو ينبغي على دارس الفقه أن يأخذ الفقه من العلماء حتى يتعلم من العلماء كيفية الاستدلال فأحنا نعم قلنا أقوال الرجال يحتج لها لا يحتج بها وقلنا في نفس الوقت أقوال الرجال نحتاج إليها لنعرف كيف درسوا الفقهة وكيف علموا الفقهة وكيف علموا الفقهة تجد انت بقى نقيط بعضهم يعظم الرجال جدا فإن قال العالم قولا يقول لك إذا قال العالم قولا لا تسأله عن دليل صح؟ ما يسمع الكلمة دي؟ كلام في غاطل خطورة كلام ده خطأ أي حد يقول قول لابد أن تسأله عن الدليل نعم لا يوجد قاعدة تقول كده انت بقى بتاع القواعد دي لكن أي فقه لابد أن يسأل عن دليل نعم المهم ان هو يكون بيعتقد ان ده دليل واخد بالك معايا الدليل بقى بعيف او حاجة دي حاجة تاني بقى بقى محاس بقى في المسألة بعد كده واخد بالك <تصفيق> نعم ده يدول ما صنوش على الدليل مين من قال هذا يا شيخ ماشا اعتبرت ان فقيه انا مقلت بس لا بد اعرف لما قال هذا القول انا اصدقه انه يعتقد ان هذا الدليل صحيح أيها، هو عليه، هذه نقطة ثانية، لكن لابد أن يكون له دليل، وإلا أنه قال لي كده التقليد أعمى، لا ينفعش، أنت وفق بلك معي؟